الله الله يا عباس لو تدري وجه بشلان لما حسين ظل يجري وتصير في حسب نحره الله اكبر والحافر هشم صدره الله اكبر يا في حسب نحرق الله أكبر والحفر ه الشمس ترق الله أكبر الله الله يا عباد لو تدري الله الله يا عباد لو تدري يا أحمي يا حفيظوني انام حزين زي انا تعرفوني ما بيني الخيام و الماي عيبتوني عايل ذا خوتي اتي عيوني ما ترضى هالظلام ياني اخيب راي يا راي تشفيني مشلاني يا من شفت حسين تزحق قلب الغلوعه بعلقاع يا عباس بدموعه صرخت من صدر الحسره الله أكبر والحافر هشم صدره الله أكبر صرخت من صدر الحسره الله أكبر حفر هاشم صدره الله اكبر الله والله يا عباس لو تدري وتشوف شلون تشوف نحره الله ضوا في حسب صدره I see a in the حامل راية الاسلام اخوك حسين خويا بوليت الظل هذا البين دب جبريل بالارحام مات يرضى وسينب لا ذنيبي انا ونحر من ينظر على الايتام ويد النظر ويشوف نار خيام لو شفت شلون من ندير عين حسين ويشوف اطفال بالاغلال المشتوفي من نحرت صيح القطر الله اكبر والحافر هشم صدره الله اكبر من نحرت صيح القطر الله أكبر الحفر هشام صدره الله أكبر الله الله يا لو تدري لو تدري يا في حزبنا حرة الله هو أكبر صدره الله يا حسين هو الله مو اهل الله صدره الله مو اهل الله يا لو تدري الله يا لو تدري يا لي بعن مع رغب خويا يمين هذا اللي يا ناديه ثكيل ها اللي دعست على ظلوه شمت <متحدث> الخير حسن خوكي على الترابيسي وناوي على الرحيل وضاح نعيش خيض مأدني اللي علي وما معت ضال قيد من شفت شلون جد حسين مرميه وعلى التربان يا عباس مدنيه عينك صد ليك بعبرك الله اكبر والحافر هالشم صدرك الله اكبر عينك صد ليك بعبرك الله أكبر والحافر غشم صدره الله أكبر الله الله يا عباس لو تدري وتشوف شلون دم حسين ظل يدري وتصير في حزب نحر الله أكبر عافر هالشمس هالشمس صدره والسيف يحزب محرى الله مؤمنه لا تدري وتشوف ايش لا صار تبدا انصا باحيني من ريحه نتيل اطيار وطلع وادي السهم في الدي انت تبدا وعار ظهر <تضحرأ> الشريف في حمار <خضى> اخضر اظن ناحي المصابه <أضحي> الليل دحي البار والليل زهر الدمع فوق الوجين ستجار تدر شلون صاحب حسين بالظلام راس المذبوح فدو يروح للإسلام ما أعظم دينه وصبرك الله أكبر والحافر هشم صدره الله أكبر ما أعظم دينه وصبره الله أكبر والحافر هالشمس أدري الله أكبر الله الله يا عباش لو تدري وتشوف شلون دم حسين ضليد ريب والسيف يحز بنحره الله أكبر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 <تصفيق> الاخراج والهندسة الصوتية قيصر, الغراوي. قيصر الغراوي. وحيدر الغراوي وحيدر الغراوي كلمات والحان الشعر الحسيني ابو محمد الحميداوي